فكرتم قصة عمر وضار ما رمشور أي قصة الذين جاءوا في الحج وقال نحن متوكلون ونحن معهم زاد نعم لها تتم إلا لها تتم مرت معنا قصة عمر رضي الله عنه أن جماعة خرجوا وقالوا نحن المتوكلون خرجوا بدون زاد وقالوا نحن المتوكلون. فعمر رضي الله عنه تذكر لفظة. نعم قال أنتم المتوكلون أو المت متأكلون أنتم المتوكلون أو المتأكلون. وهذه القصة ذكرها وقصص أخرى غيرها مفيدة في الباب. الامام ابن ابي الدنيا في كتابه التوكل على الله سبحانه وتعالى فذمهم عمر رضي الله عنه وقال أنتم المتواكلون أو المتأكلون وقال المتوكل على الله حقا هو الذي يضع حبه وبذره ويتوكل على الله أي ان المتوكل ليس هو الذي يعطل السبب بل المتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يبذل السبب ولا يعتمد على السبب وإنما يتوكل على مسبب الأسباب ومن بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. نعم. حديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل هذا الحديث كما بين أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له كلام من أنفس ما يكون عن هذا الحديث في كتابين له كتاب الرياض الناظرة تكلم عن هذا الحديث بكلام من أنفس ما يكون وأيضا تكلم عن في كتابه بهجة قلوب الأبرار جمع فيه تسعين حديثا وشرحها شرحا من أنفس ما يكون فقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله جمع عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة بين الأصلين فعل السبب وذلك في قول احرص على ما ينفعك وقول احرص على ما ينفعك يتناول فعل كل سبب ديني ودنيوي تنال به مصالح الدنيا وتنال به مصالح الآخرة قال احرص على ما ينفعك واستعم بالله أي اعتمد وتوكل على الله سبحانه وتعالى فدل هذا الحديث على أصلين لا بد منهما في, في هذا الباب ألا, ألا وهما فعل الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى نعم يقول قول يقوله بعض الناس أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد فهل هذا صحيح أوضح من ذلك الآية الكريمة قولها لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فقولهم أنت تريد وأنا أريد هذا فيه أن العبد له إرادة ليس منزوع الاراده الإرادة ولا معطل المشيئة لكن الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى فإن كان المراد بهذا اللفظ ما دل عليه قوله تعالى فمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فهذا معنى صحيح واضح نعم هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة والإرادة وصفان لله سبحانه وتعالى المشيئة جاء مشيئة الله جاء ذكرها في آيات كثيرة وأشرت إلى عدد تقريب للآيات التي فيها أن الأمور بمشيئه الله وجاء آيات أيضا فيها ذكر الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى والمشيئة التي يصفت الله سبحانه وتعالى هذه لا تكون إلا في الأمور الكونية المشيئة لا تكون إلا في الأمور الكونية أما الإرادة الواردة في نصوص القرآن والسنة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية قدرية وهذه المراد بها المسيئه وإرادة شرعية دينية إرادة كونية قدرية وإرادة شرعيه دينية فالإرادة منقسمه إلى كونية قدرية وهي المرادة بالمسيءة وإرادة شرعية دينية وهي المراد المراد بها ما أحبه الله ورضيه وشرعه لعباده إذا إذا قيل هل المشيئه هي الإرادة أو ليست هي الإرادة يقال إذا كان المراد بالمشيئه إذا كان المراد بالإرادة أي الإرادة الكونية القديريه فهي المشيئه وإذا كان المراد بالإرادة الإرادة الشرعية الدينية فهذه بابها آخر يقول هل يكون بذل السبب أولا أم تفويض الأمر أولا المطلوب من العبد الامراني معا أن يبذل السبب ولا يعتمد على السبب أن يبذل السبب ولا يعتمد عليه بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولهذا قال أهل العلم التوكل مصاحب للمؤمن الصادق في كل أحواله الدينية والدنيوية كما أنه مصاحب لك في صلاتك وصيامك وجميع طاعاتك فهو ايضا مصاحب لك في أمور الدنيا وكسب الرزق ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه من خرج من بيته في أي مصلحة دينية أو دنيوية أن يخرج متوكلا على الله قائلا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وعرفنا فيما سبق أن هذه الجمل الثلاث كلها كلمات توكل واستعانة بالله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله لأن تستغفرك وتغيرك